وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون